وَإِن طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إلا اختلاق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 فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو وَسَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأِيكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَبَ الرُّوسُ لَفَحْقَ عِقَابٍ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صِيَاحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مَا لَهَا مِنْ ثَوَاقٍ وقالوا ربنا عد لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا وذكر عبدنا داود الأديء إنه أوابد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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعده ولي نعده واحدة ولي نعده واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء إلى يبغي بعضهم على بعض إلا لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذِلَّةً وَحُسْنًا مَّآبًا يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 ذالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ذالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أم نجعل المتقين كالفدار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفدار كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يتتبع آياته ولي يتذكرن الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبَادُ إِنَّهُ أَوَابَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادَ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفيق مسحا بالسوق والأعناق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 فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء رخاء حيث أصابه والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد.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 ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ به وَلَا تَحْنَثْ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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ كِفْلٍ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَا مَآبٍ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 هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر وماءاب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغزاق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما آلموا ثر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفور قل هو نبأ عظيم قل عظيم أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون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 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك إِلَّا ábádak minthum a mukhlasíin ílla ábádak minthum a mukhlasíin. Őa fel a hagú és a